المجرمون ما لبثوا ويرساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا وَلَهُمْ وَلَهُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَنْ تَجِدُوا بِآيَةٍ لَنَا كُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا فَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقلون بسم الله الرحمن الرحيم ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلكون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل بَيُغَيِّرُ عِلْمٌ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرْبًا فَبَشِّرْهُ بعذاب نلینک الازی زلحکیم پشموتی وَبَثَّ فِيهَا اشكروا لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذا قالوا قم انا لابني وهو يعظهم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك له المنعض نواری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 نمر و